بسم الله الرحمن الرحيم لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مِن نِّعْمَةِ اللَّهِ لَا يُحْصِيهَا إِنَّ عَلَيْنَا